يا أيها المزمل ومن الله لَإِلا قَلِيلاً يَصْبَحُ أَوْ يَنْقُصُ مِنْهُ قَلِيلاً وَزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرآنَ تَرْتِيلاً سَنُلْقِي عَلَيْكَ قولا سقيلا ناشئة الليل هي أشد وطئا ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى منقلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمضرب لا إله إلا هو فاتخفه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا وسطيما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 عصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدلا من سلسي الليل ونسفا وسلسا, وسلسا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصو فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم نضّوا وآخرون, وأخرون يضربون في اللط يبتون بما فضل الله وآخرون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 ما أجران واستغفر الله إن الله غفور رحيم.